ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبال الاولين قالوا انما انت من المسحرين وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Kata Rabbu, "Aglam bima tamalon, fakzabuh, fakahzahum azab yom al zulh. Innu kan azab yom nauib. Inn fi dzalik laa ayah, wma kan akthuhum وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَلَعَزِيزٌ رَاعِيٌّ وَإِنَّ جُلَّ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْذِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ علماء بني إسرائيل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 Then they came to whom they used to be proud, what they used to be rich, what they used وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ kalian وَمَا orang لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ وَأَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْضَعْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا ما تعملوا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم Hai, akan nubukum pada mana menzalul syaitan, menzalul pada setiap faqin atheim, yang melukul semangat, dan kebanyakan mereka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 وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم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 إِنَّ كَلَّ تُلَقَّى الْقُرْآنَ مِلَّةٌ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنْ نَجَانُ وَلَمُدِبِرَهُ وَلَمْ يُعْقِبُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَقَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس لمنا من طق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين Wapusiril sulaiman junduhu min al jinn wal ins wal tayyir, fuhum yuzawun. Hatta اذا أتوا على واد نمل قالت نملة يا أيها النمل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 لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين <تصفيق> إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ <سؤال> فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّقَبِلَهُنَّ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 Lia beluani, A ashkur am akfur. Wman shakraf, Inna ma ya shkur لنفسه. Wman kafraf, قَالَ نَكْرُوا لَهَا أتهتدي أم تكون من الذين لا يغتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سِقْيِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم